بسم الله الرحمن الرحيم إطاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب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 أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروق والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهير ذَٰلِكَ صِيرَتُهُ الذِّكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبًّا خَصِيبًا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبث من خلق جديد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 قاو لين الا لديه رصيد عتيم وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنتم منه تحيد ونفخ في الصور نفخ في الصور ونفخ في الصور ذلك يوم الوعد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في ضفلة لقد كنتم في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فكشفنا عنك غطاء كذا صارك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتى القي في جهنم كل كثر يناني من نا علذ الخي من نا عل للصيد معتب مجيد الذي جعلنا الله الهناخر الذي جعل مع الله إلها آخر الذي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 لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليك بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بغلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل مسلت وتقول هل م لو من يقول لجهنم هل مثلك و تقول هل من مزيد. في الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ترعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام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 فَنَقْبُوهُ فِي الْبِلادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ إِن فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من النجوم فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأذبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحي ونموت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم فراعا يوم تشقق الأرض عنهم سراع ذلك حشد علينا يزيد نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله